قليلاً ما تذكرون، وكم من قرية أهلناها فجاء أهاب سنابيات أوهم قائلو. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا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 أفسهوا بما كانوا بآياتنا يظلمون، ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.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 وعيش ما إلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال خرج منها مذووما مدحورا لما تبعك منهم لا أمل أن نجهنم منكم أجمعين.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 وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنۡهَكُمَا عَن تِلۡكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا ٱ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ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 ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم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 قُلِ الْأَمْرُ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدَعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَطَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إِنَّهُمْ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 كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم وَالْبَغْيَ بغير الحق وأن تشركوا بالله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 يا بني آدم إنما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات فمن التقا وأصلح فمن التقا وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون و الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن هؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته هؤلاء إِذْ كَانَ لَهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا Aynama كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين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 حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعفوا ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم ممهد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين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 Lâ quad jâ'at rusul Rabbina bil-hakq, w-nudû'atilkum al-jannat أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم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 أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسمائهم قالوا ما أغن عنكم جمعكم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 مَدْخَلُ الْجَنَّةِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا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 هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعمل قد خسرون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 يغشي الليل النهار يطلبه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية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 Vahve الذي Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, Rabbimiz, حتى, إذا أقلت سحابا حتى قلت سحاب فقال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات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 ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون او عجبت ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه لَنَرَكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ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 اجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَالْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ Ola, Lәdi nәstekbәru, İnna bı Lәdi ament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 أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فإن جيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.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 قال الملاء الذين استكبروا من قومه لنخرج أنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا والذين آمنوا معك من قريتنا قال أَوَلَوْكُنَّ كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى الله كَذِبًا إِنْ عُدَنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا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 فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمَّا نَشَأْهُمْ وَأَصْبَحْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ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 حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن تَجِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ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 قالوا يا موسى إما إن ما أنت تلقي وإن ما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلمّا ألقوا سحروا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 أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبن كم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا لا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 أو مِنْ من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا؟ قال عشى ربكم أيهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فيون كيف تعملون؟ ولقد أخذنا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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقممل والضفادع ودم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين.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 أتيتك وَكُم من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِيهِ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه ضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم؟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 ولم سكت عن موسى الوضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لنيقاتنا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 فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتبا تُبَـنِعُندَهُم فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمُ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُهُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ إِذَا وَضَعَ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 وقطعناه مثنى عشرة أسباب أمما وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر أن يضرب بعصاك الحجر فبجست عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أن فَسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ أَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّعْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا منهم قولا ويرا الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجzem من السماء فأرسلنا عليهم رجzem من السماء بما كانوا يظلمون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 فَلَمَّا نَسُوا ما ذكروا بِهِ أَنْ جِيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بما كانوا يفسقون فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَا بَعْثٍ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَيْسُومُهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيُغفر لنا وإي عرض مثله يأخذون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 مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد درأنا لجهنم كثيرا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 قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدعاءَ اللَّهِ رَبَّهُ مَا لَئِنْ آتِيتَنَا صالحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتاهُمَا صالحاً جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِمَا آتاهُمَا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 قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَصْطُل عَلَىٰكُمْ تُرْحَمُونَ وَذْكُرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِفَتَوْ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُو وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ